مغلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستخون وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ازْتَزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُونَ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضرين إن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 يا رجول لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسكون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها وحفظناها من كل شيطان رجيب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأمس kita naiknya dari setiap sesuatu yang ada, dan kita buatkan di dalamnya tempat tinggal الشيء إلا عذنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر مغلوب وأرسلنا الرياح لواقيح فأنزلنا من السماء ما أسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوالثون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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ مريب طعن له ساهبين فسدد الملائكه كلهم اجمعون الا ابن سبأ ان يكون مع الساج تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيب وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْ لِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أوعيتني لأزينن لهم في الأرض ولا أضينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اكتبعك من الغاوين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 وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا على سرور متقابلين لا رب وما هم من هابقرين نب ا عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالمي ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إن أن أبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتُموني على أنما سني الكبؤ فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الخالطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا جمعين. إن لم رأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوط المرسلون قال إن وإنكم قوم منكرون قالوا بل ذئناك بما كانوا فيه يمتعون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون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 اي كانت للظالمين فنتقمنا منهم وانه ما لا مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آيه كانوا عنها مغرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيه نصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاف العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عي نيك إلى ما مسعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وفض جناحك للمؤمنين وقل إن المذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاستغ بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين